طب يا حاولوا معي انا كانوا قبلت ان شاء الله اي كثير دعاء بركه الله يشرفنا سبب ان شاء الله والله احمد عليه هو قلت له شيخ هو قلت له سير له ما قلت لي كتابيه معاليي معي بحثه كان بيسك للسلحة ينزل له الحمام هذه بحثة شيخ أخلاق الشيخ جارشما الشيخ صبر الشيخ ويشاري أوه شدو الشيخ من إشارة ألم ومحثة وشي بقام رحمة سبعة مصدر اختي بعمل يا فاتعانا والبوين رحمة الراخلة دائما معه ورحمته بسبب سكرى الشيخ جيد بق نائب رسمعه و بینافره بکن دنیا و های چینا میره در فردی کار کرده ایمان میشه هموده جماعه در بود و کاش منعطب شیخ خبرشی گره در جوارمی بودنی رحمه علی دوید شیخ دو گد و باقی من بودیه ملح ابراهیم گرشت و هنو احمد بود قایمان جمعه بود و برش ملح ابراهیم بودیه ابراهی و بو والله و بالله و تالله تو بيشافش صبغة بيشافش صبغة بيشافش صبغة بيشافش صبغة بيشافش في الظهر هل بيشافش صبغة شو نوع خماس كده هو ده قربة ده بقى بقى هو على متن من على لنا bir bu senaz yani yani benim yani. Yani Ya bu. bu bu bu إذا الرب العالم نتوي إذا يدعك إنشاناً بسرد برميز فاشطة سيرك برميز فاشخ ويتعمل لك في اجتبابه إنشاناً إنشاناً نتنوي أنه فاشقه بخير أسترسم كي قالب غالب صوت بخير أنترسم أبقى من الحرشاني أسترسم أبقى فاشخ بخير وخاربت مثل إذا يتوقع شاب وأعمال مليئة إذا كان يا حقا <تصفيق> بقى تخيلوا هذه دا يا خراب هيك هيك ماي ولا هو هاي هاي ماي عبار هبال مختار بقى كده فانت افصح افصح شيء مثلا خرابك رايح هيك ماي ده كده صار امر انا سكتوا بس جد تضافت <تصفيق> بك يا حزره بشي اقول لك خلينا وقتها قلت بالنسبة لأحيانها بوشمان دوها قصوم دو لسر تأشفين مكان ويجا غشب أشخاء معنوية معنوي كرمي يعني إذا بلا فغمبري كدك إنسان وقتها قلت مكانها رب العالمين أو باشغ مكرن بكل شكل نيموني بكل شكل خزي بشكل ما تي خرفز دجاج ما باشا واكي ماشي ديوا شكل كتجي او كيريكه ما تراخطات بيهي ya şey bu bu meciz mecazlı dedi bu bu aslında nasıl ne bu anam hadi hiç ya bu vakta beni pişum be şey şey ya bir mecuzum be o kutla gerçekten gerçekten nasıl هل كانت المزانة؟ لكن أهل أخوان المزانة يأخوان التعارة طوى تبهم سبني بمسكة تركيزين شو الله وأبنى المساكلة البائمة عما حزونا مثل حركات الوائخرة